بسم الله الرحمن الرحيم يا أي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 وذكر اسم ربك وتبت إليه تبت إلى اسم ربك وتبت إليه تبت رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جليلا وذرني والمكذبين أول النعمة ومهلهم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 Ah uh -huh. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيجب يَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَاءٌ وَأَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ وَأَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ وَأَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأَقْرُضُ اللَّهَ